ذكر ا ل ق ر آ ن أ ل ب س ة أ خ ر ى ذكر لباس الحرب لباس قال في حق داود عليه السلام وعلمناه صنعه لبوس لكم و هي ماذا الدروع قال الفرزدق حلل الملوك لباسنا في أ ه ل ن ا والسابغات إ ل ى الوراء نتسربل يعني نلبس الدروع فهذا من لباس الحرب والنبي صلى الله عليه و سلم ظهر ا في درعين يوم احد أ ي أ ن ه لبس درعين صلوات الله و سلامه عليه يوم أ ح د ل أ ن ا ل إ س ل ا م يجعل العقل مع النقل حاكما فالنقل حاكم على العقل و العقل به يعرف ا ل إ ن س ا ن كيف يزن ا ل أ م و ر و إ ل ا الله يقول لنبيه و الله يعصمك من الناس و ا ل ص ح ا ب ة لن يتركوا أ ح د ا يصل إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم يصل إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في الحرب و مع ذلك العقل يقول أ ن ه يلبس درعا يتقي بها سيوف ا ل أ ع د ا ء ولهذا قالوا أدبي ان س ط ر ا ت أدبي إ ا ل أ ع ش ا ب مدح أ ح د الملوك فقال و إ ذ ا تكون ك ت ي ب ة م ل م و م ة خرساء قد كره الحماه نزالها كنت المقدم غير لابس ل م ة بالسيف تضرب معلما أ ب ط ا ل ه ا ويقول وأنت كتيبة في الحديد وأنت قابلت هذه الكتيبة قابلتها ليس عليك قابلت قابلتها له هذه إذا جاءت درع كنت المقدم غير لابس لمه بالسيف تضرب معلما أ ب ط ا ل ه ا قالوا إ ن ك ما مدحت الملك بل وصفته ب أ ن ه أ ح م ق يقابل ك ت ي ب ة هكذا بغير درع والمراد أ ن ا ل إ ن س ا ن يتوكل على الله ويكون له عقل من الله ي أ ت ي ه فضل يزن به ا ل أ م و ر